not you لك وارنا ما ننسيك ما وتبع علينا وأرنا رَبمَا وَذَعَت فيهِم مرَسُولولًا مِهَُ اللُعَ لَهِم آ يَاتِكَ وَعَ مُوهكِتَ بَ إنك أنت العزيز الحكيم وان كنتم في الدنيا وان في الاخرة لمن صالحين اذ قالنا لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهدان ka oh. لَنْ مَا كَسَبْتَ وَلَنْ فُكَّ مَا كَسَبْتُ وَلَا تُسْأَلُونَ